وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين وَحَقَّ وما خلفهم وحق عليهم, القول وحق عليهم القول في أُمَمٍ قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إِنَّهُمْ كانوا خَاسِرِينَ